ب س موسوعه الله ا ل ل ا الرحيم ة النابلسي إ م ش ا ا للعلوم ا ش س م ومتسلم الاسلاميه وإسلام ج و من الأسلام ا ل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وقم حجه واثم ل محجه ويابى الله الا ان يؤمن نوره ولو ترك كثره واشهد ل ان حبيبنا معظمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من قبله وخليله بلغ رسالات ربه وازلى امهاته نصح الامه جهل لسبيل الله حقا في ذلك حتى اثاب اليقين وقد ي ن ع ت في رضاها ذيلها كهناك لا يفيض عنها إ ل ا ذلك ولا يفيض عنها إ ل ا ضار اللهم اشف مرضانا ن وعن والدينا وعن خلف الامه و خ ط ي ه ا ق ي ر ناجا في التهديد وغفرنا عن قومه ونبيا في م ا ز ل ه اللهم احينا اللهم شئتنا على سنته وتوكلنا على نسائه و ع ن ب ن ا شوبه ولا تاكلنا بعده وتقينا من يديه ا ل ك ر ي م ت ي شوكه ه ن ي ئ ة ك ر ي ر ة تامرهم له اعداء ب ل ا أ ل ن هذا يجب ان يكون ه ا ا ل ش ي ا ن يجب ن يكون هذا ل ش ي ط ا ن يجب ان يكون هذا الشيطان ي ج ان يكون ا ا ل ش ي ن يجب ان و ن هذا الشيطان ي ان يكون هذا ا ل ش ي ط ا ل يجب ان يكون ا الشيطان ي ان يكون هذا الشيطان يجب ان يكون ه ا ل ش ي ط ا ن ي ب ان يكون ا الشيطان ج ب ان يكون هذا ل ش ي ط ا ن ي ج ان يكون هذا ا ل ش ي ا ل يجب ان ي ك و ا ل ش ي ط ا يجب ان يجب ان يكون هذا ل ش ي ا ن يجب ان يجب ا ل يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ي ان يجب ن يجب ان ي ان يجب ان ي ج ا يجب ان ي قبل ان نبدا ذ ك يوم فاكبر من حفظه عن لساني فاقسم ب ا ل ل على ذلك ل ا ن ن ا ت ش ر ت الى اصحاب الاي و لي ا م ن ي ا ت ي ل مره ان تذهب الى نوادي يرغب عليها أ ي ر و ت انا في اكون في جانب معركه نيابه مثلثا و قلت لها ذلك ه ن ا ل امان وريال على الراس وانتشرت فيه الحدوى وطبعا يا ز ل م ا نجعل هذه القاعده التي كانت سببا كانت س في افك عود النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعده التاخر ي ع ي اخواني جاءكم تاسحكم بنبه ف ا م ت ل ف منها من يعني اي حد يوم حورتك الشيخ ف ن ا ن الشيخ ع ل ا ن ا ف ت ا بدر اباحه كذا حرمه كذا مفيش واش حورتك على طول ارضك شيء بيحمول المسلم ي ر ا في بابك معقول بدر على البابك اسكت مش الشيخ ف ن ا ن ا ل ف ا ن ي اباحه الراحه زراعه م س ت د م ن ع م ل ي ا ت اللي م ع ن الثقه و ب ر ت اخر قياده الناس للشوارع على طول م ب س ر ه ا ل موسيقو وجدت ا ل ك و ن و ت ي ر بعد ج د ه على الاي بي ولكن لا يملك حاجه لان الموضوع يؤخذها فقالت الشيوخ انه هو بتحكي سيد ا ل ا ب ي بقى على الزياده يعني لاكثر ولاخرها ان موضوع الصوت التعبير و وفضيله العوده متساكش متساكش متساكش. هي الموضوده ب ا ل م ر ع تطور فيها ولما يتسدد فهو دائما اقولنا حتى يعني نعود الزواجانه مره اخرى الى المختلف لما حضرتك يعني يكون شركه يخرجوا زوجان الحقيقه لاني شايفه حاجه على ا ل ا ن ت ل ن ت واحد يقولك اقوى من الشيخ قدامي مش عارف اعمل ايه وشفت بريء يخرجوا لك وممكن اقصد للشيخ يكون فيه قرار او معرفه او لا يجي يمكن ذلك وانا ماموتش اعمل ايه خاصه فاحيانا تعبئه دين الله سبحانه وتعالى ن ه هنا ل و ا ق ع ا ما بين الشيخ وما بين الذين ي ش ف و ه م ويشفونه الشيخ نفسه احذروا افتخر فيه هذا الشيخ اخفاق نصاب مبدعيه الواجب ن ا س ه على كل و الامه على راسهم ذو راس حلال ومع المخزنات ذو راسهم حلال وعمليه نفسه اغانيهم واحد ا كثير من المسلمين ص و ر ب للرئيس العراقي على شاشات ا ل ف ض ا ي ا ت لم ت ش غ ن ي ل ش خ ص ت ك ولكن ح د ر ت ن ي هذه ا ل ص و ر ة لانك شئت من الذي خلف الرايزه ع ل أ ا ر ى شهور سيبدا مهلكتي لشعرتك حتى يقرا بهذه الصوره ة الخميئه التي تقول للقيم كلها كله في خصوصا ش ك الملوحشين ووزع ا ل ا س ل ا ن وارفع محمد واصولي وملائكته بنفسه بنفسه لا ع ل ا ق لهم ب ا ل ا ص و ل ي ة ولا علاقه ب أ ي شيء هذا رجل ا ل ت ن ا ع ل ك ي كل الذي استشارته حقيقه وانا اراه انني ولو فعلهم قران يعملوننا شتمت الى ومبالاه ا ل د ك ر ه ل س ب ه و ا ش د فقط يعني استحضرت م ق و ل ة سلطوره التاريخ باحرف ا ل ن و ر ل ت ا ر و خ اللذه يا عمر بن الخطاب لما قال كنا ارغ ا م ن ا ف أ ع س ن ا الله في الاسلام ولو ا ض ي ر ن ا ل ع ز ه في غ ي ه لاذلنا الله يعني حتى فكر بارواجنا لجنه ا ن ب ي صلى الله عليه و س ن ة من شهرين ولا ث ل ا ث ة أ ي أن ك ا ن ا ل سنوات يذهب إ ل ى قائد الروم ينزح لكن لما ا ت ي ل هذا وهي يعني م س ا ل إ س ل الحيره م واقف تمرد التنميه ب الصغيره على اساسها ة من صغره هي العلاقه ط غ ي ة ى د الها ر ح ي يعني على على مش. مش لما تعرف ان كل مين براي تمرد على الاستفاده فوجئونه و خ ر ص على النص المالوف ولا ي س ت م ل ن احد عشان اعرف ما يكفي كلمه مالكه من ا ل ق ا ت في سبيل الله يعلموا ان الله ق ا و ي ت خ ز منكم ي ش ل ش ي خ ا ن ه ا ي مش ي واحد كده هايستفيد ان هو هيطلع بالوصفه ا ل ش د ي د لما تقوم معركه هيطلع يقاتل في سبيل المثل ش ا ح الشهداء اتخاذهم ربنا سئلانه وسعونا وصنعهم على عينه وما كانت الشهاده كذب تحت ي يعني خط عشواء ثمن الحروب فعرفوا ان احنا يعني كل ما يتحدث ا ي ن ا ح د ب هذا الموضوع يزور كلامنا في كذب هذا الجزاء وجزاء كل من ورخذ العزه أ في الارتجام الى الغلق الملحد الكافر اياتلغون ل عندكم العزه فان العزه لله جميعا لما ابتغوا العزه عند هؤلاء شقاء على مناصبهم ادله الله سبحانه وتعالى على مرئى ومسمع فالشهد الكريم ولكني ا ق ر والغريم ي والحليم و ل هذا الرئيس ل ما نظرت الى الشبه ج ه ا ا ل أ س الا ن لاني ما زلت لا اعلم عنها الا أنه مسلم محمد رسول انه أ ا أرائح في الكثار مسلم ا تكلمنا وأنا هل عن شكفت حجنت هذا التغيير و ا ل ت ح ر ي ج ا ل ل ي سنعين ن فيه و أ خ ذ يقبل على ا ل ح ي ا ة بشكل مبدع ومحسن بالحيئة الذي يفيه ولكن ن ا زلنا ر أ ى أ ن في كل شده تحسب إ ن شاء الله وراؤها خرج ا وراؤها الوقت وراؤها يعني يعني تخريج فيها الامه ك المسلمه ش والشيء ا ل خ ط أ الذي نتحدث فيها منذ ا ر ب ع ي ع د ة و ا ل م ر د حنتكلم ا ل ح ق ي ق ة عن مرض خطير جدا أ ص ا ب ل مصطنع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف له القران بهذا الارض هذا المرض الان, الآن منتشر في أ و س ا ط الدوله ا ل ا ز م ن أ احسن أ ك ث ر من انتشاره على ايام ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم يعني تشعيله ارضنا وضعفنا اعملها في ا ل ل عز وجل ن ت ي ج ة لمختلف عدم الفهم ل خ ط و ر ة هذا ا ل خ ط أ الذي كما قلت لكم أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن آ ي ا ت تخلى الى يوم القيامه أ خ ر ج ف ا ح ب هذا الخطا ب ك ل ي ة هي الميله ل ة إذا يعني الارتداد ح ا ك ه ن و ق ف ه حصلته ما حقش ا ل م ر ت د ي ن إ ن م ا حركه لمن ا د ل و ا لهذا المرض الذي انتشر في أ و س ا ط الامه م ي هو المسلمه في غضوة و تبك مع ا ن م ا إ ل ى عيدنا اقول لسان على كل مسلم ان يتصفح هذه الغزوه وان يعيد قراءتها ل بعمق لان هذه الغزوه تمثل ا ل آ ن واقعا للمسلمين كل اللي حصل فيها سبحان الله وكان الايات تتنزل الان غزوه قويه على مجتمع الخنثوث الاسد مش مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوه ابوك في ا ل ر ز و ة التي ميز ل الله فيها المنافقين من ا ل م أ م ئ ي ن ت ن ي ي ز ا واضحا وحدثت فيها ا ل ح ق ي ق ة مجموع الاحداث يجب على كل مسلم يرجع ث ا ل ي ينظر في الاحداث ل كيف لا أ ل ت ح ق انا بخطار المنافقين وطالما يرى م هذه ا ل أ ح د ا ث الحسان الحرام ا ل ذ ي خفتها علينا السيره ا ل ص ح ي ح ة في هذه ا ل ر ز و ة نحن نعلم ان الغزوه دي ك ا ن هذا في وقت وقت أ ي ن ع ت الظلال و أ ي ن ع ت ا ل ز ن ا ر وكان الشر ا ل ش ر ي ف وكل واحد منتظر أ ن ه ي أ خ ذ زرع الزرع يتنيه حتى يبيعه وينطق على نفسه وهذه ا ل غ ز و ة هي ا ل و ح ي د ة التي و ح ي د ة ا ل صرح بها ي ق و ل الله صلى الله عليه وسلم يعني عن كل الغزوات كلها ما كانش يهدوم ويش الخارجين ل ر ج ا ل انما في هذه الغزوه قالها ص ر ا ح ة منذ أ و ل ما أ ر ا د أ ن يعبا الجيش المسلم لقتال ه و م وكان السنه د اقع ل ل اليهم ص ح ا وبدأت ش ح ا ل ق ر آ ن مباشره وكلمنا العروس الا موجود في ارض الواقع المسلم المتخلفون عن الجهاد موجودون المستهزئون بدين الله سبحانه وتعالى موجودون المستهزئون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودون ولك أ ن تتخيل يا اخي كاسات الجيش المسلم في ه ذ ه الغسوه بلغ ثلاثين الف مقاطع فتخيل يقيم ا ل ق ر آ ن الدنيا ولا يقعدها لما تخلف الثلاثه م فلست من الصادقين اي ثلاثه من ثلاثين الا انما ا ل ق ر آ ن اراد ان يصور لك خطوره التخلف عن جهاز الشهير الله سبحانه وتعالى الذي هو اعظم خلق واعظم عباده تتقرب بها أ ب ن ه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أ ع د ا ء ا م الله عز وجل نظروا الى هذا الجهاد ر ا ت و ا ان يشوهوا صورته ب كل المقاليد فحتى لو مثلا احصر من راى اقصى درهم يسيروا القطط من م ك ر ل ئ ي ن وزن تحت الارض هوايه ب ي ن ك الصحيح و ا ل ا ع ا ر عليه لو مثلا ع م ل ي ة غ ذ ا ئ ي ة قتل فيها、دي. من شهود امريكان يقول السوائب سمعتوه من فدائي ل ص د ي ا ن و ح ف البعث و ح ف الكلب وحفظ ا ل ج ع ي ر انهم يريد ان ي ش ي ه هذه ا ل ص و ر ة ش ك ل ينبعث في صدور المسلمين هذا الحمر الذي زال الدنيا للاسلام به ولما تخلف المسلمون ع ن وصلوا ل ما وصلوا ل ي ه من هذه ا ل م ج ل ة التي نراه كل غ ل ب تشعر ان الدوله ا ل ق ا د م عليها بس مجرد ان الجيش مش هذا يعني اهلكه الله و ق ت ل ه الله يسحر منهم يقول طول عمليه النهارده ريحه في مدغشقر يالله قانون م ح ا ك ب ة مدغشقر انا ل ق ي واحد الصبح بيبطل ا ل ه و ا كده وبيعلمها من امريكا مثلا واي حاجه في الدنيا تكون مباركه الدنيا في ا ل ا و ن ا ا ع ه ل ه ذ الهواء ده هو التجهيز ا ق ت ص ا د الديني والسماح ة والعذاب ل والتعالي السني ل و ا ل م ا ي ت حق يراد بها باطل كلمات ظاهرها الرحمه وباطنها كلمه العذاب للاسلام والمسلمين ي هذه الغدل ألفين راح القرآن أجاب ث ل ا ن ت العموم هم اعترفوا منهم كانت لسعر ابن مالك ومراره م ابن الربيع و ع ل ا ت ابن اميه فلا تدعوهم لسانه صادقين ا هذا دخلتنا لأوفر وكان يا ع رسول <سؤال> ي ب الله اننا تخلفنا الموجودات الى اخر يخرج هؤلاء على المجتمع المسلم في ح ر ي ة ك ا م ل ة لم ي خ ي د و ا ولم ي ك ف ل و ا ولم ي ش ت ن و ا ولكن النبي سجن المجتمع كله ع ن ه سجن ا ل م م ج ت ع كله و ه ما حدش ك ل م ه م ولا يرفع بها السلام ف ت ح ي ل يخرج واحد ي ك ل ن ابن ع م ه م اللي كان بيتعشر عادي ساله الغفله بالفكره الرخيصه السلام عليك يا فلان أ ي ج ي ء ويسهم عنه ولا يرضي عليك مره ت ا ش ذ ببالك فلوس قم تدخل النسج قلت السلام على رسول الله و ع ر و ت ل ه يا ترى شفايفك حركتك ربك السلام ولا لا خمسين صباح جيدي واحد كعب زي رزقني ع م انت شايف ان انا و ي ش يعني ما استشفتش ا ل إ ي م ا ن ما استشفتش رغم انه راى منه ق د هذه الغزوه وبعدها ما يؤكد على أ ن ه مؤمن خ ا ل ص الايمان لكن قال له رواه م س ل ورحمه شيفه ان تفكر لما شئت وجود وطن الله عرف ا شغل حرمجيكي بلعب لك الدعم خاطب المرجم على يبعرف على يعني يبعرف ولكن ل هذا هو لي رسول الله مسؤول ي ن عنه في المدينه وجبه حتى إ ذ ا برق عليهم الارض بمراهقه ا ل م د ي ن ة و س ع ة وكانت تتحقق بغير ذكر من الامراء كان الامراء من ا الانصار وكان م ص ر ا ن ي يعني ا ل م ن ص ف ا ل خ ا ر قالوا له تعالى المكانش يصيبوا كالمقام بين محمد واصحابه زي مش عارفين قدرك ومقامك تعالى عندنا هؤلاء اللي هما ب ل ك يسوع الحكم المحلي اللي ه م عارفين الدنيا والعرايس لانهم اعادوا الى انهم ة ش ي ش ل و ا على تقوله خلاص عشان نرجع ل ى ر أ ق <تصفيق> ن ا ن ي نشهد كده لكن المال ي ب غ ا ل و ن إ ن شاء الله عن د و ل ي ا إ ل ي اتكلم عنها الشباب الاول اللي ياخذون ظهرنا وزيارتنا يبغالوني لو رجعت عراق تاني عن طريقها او لا يعني لن ترجع إ ل ا للجبال ففي ح ق ي ق ة م ن ت ه ي ة وش يوم ت و ا ع د و لك حقيقه الا يعني دولك ف ر ص ة يعني مستطيع بس يعني ع ش ا ل م ا ن ر ج ع ل ر ا ق يعني ي ل ح ق و ن ع ل ي ن ا فجمعهم يعني أ ر ا د و ا ان يجذبوا يديهم كعب من ذلك ولكن الرجل كله ك ي باله ا ك ث ر من كده في ب ا ل ا أ ك ث ر من كده ك ي لنا فيه قبر على ذلك كله وقبر على اجره المجتمع له كله يضع عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت من حس كده وضاقت عليهم انفسهم يا بنيانا في كل شخص سر البيت بشغلك نفسي وشارك نامي وتوفي القدس يكشف عليك كشف كامل كذب وكل و م ر ا ر ة ك ل حدث ا جسمك ولكم توضا ليس لو نجدت ش ل ئ ا ببركه الحمد لله تعود الى البيت ل ك ل ا م فلا تستطيع ان تنام ب ض ي خ ص ب ا ك ضاقت عليهم الارض لنضحك و ظ م و ا ا إ لا ننشئ من الله إ ل ا بيت ثم ت ذ ه ب ا ا ل ج ن س ي لكنه ا و ز ا ل حقيقه فيها من ا ل ي ب ر ه ي ج و ا ش اسمه الفيت مقالب بن قلف وبيقول يا رسول الله ت م أقعن ا ل ذ ي ل ي وراسلي مع م يعني. ماذا ي ر ي د و ن ممن يريدون التخلص عن الجهاد الاسلامي الذي مع ا ل ض الاسرار والطرف ا ل تظنون أ ن النبي يخلي عن هؤلاء لا قران على طول ومنهم من يقول اذاني ولا تبكي الا تاخذون في صدرك وان الجهل ن م ش ي لكافهين هكذا دورت هذه الغزو ع بشكل العادي في المجتمع عشان تغافل وتميز المؤمن الحقيقي ل ل متاع ا ل إ ي م ا ن إ ل م ه م ه المشكله لا نعرف نتكلم عنها بس ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرزق اقول م ا ش كذب قال رجل اشهد ان ابي ل ك ر وقبض يابعو اليسار و م ع ا مجموعه من م ع ا م ا قال رجل نرى اذا م ي ه اخرى الى هؤلاء أ ر غ ل و ا ك و م ا ولا أ ك ذ ب السنن ولا أ حجب نعيد اليرقاء ح ب عملي من بين كذا بنسخر من القران و ا ش ه ا ن النبي صلى الله عليه وسلم خ ل ا سمعت عوضا لذلك وي موقف المسلم ا ل م ش ت ا لا شكلها كنباني عمال يدعوا يسكنوا بدل ما يحتزوننا غش معهم د ق ا ل الذي قال هذه ا ل ك ل م ة كذبت ولكنك منافق كن عقول من ووضوح فالله ل م ع حساد العباد ل ا بول حينه الذين قال فيهم النبي ا ل ل ه الله ا ل ل ه أ ب وسلم تخيل كذبت و الغشاء يطعم فيه يطعم م فيهم أ ن ا ما قلتش بطعم الدين ولا طعم ا ل ش ي د ا ولا طعم ا ل ش ر ك أ ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يقولك ان ا ل ش ي ئ ة يعني ا ل ق ا م بالحضور فيها ح ض ا ب ة وعفوه لا ت ب ي ر و ر ش ة الالهه انا طالع فيه ت الكلام ده ربنا اشهر من كده والذي يعني مشرف من الحنانيين الذين افتري فيهما ايه الامه ولا شيء انا ن اسف انا اقولك من ا ل ح ا ن ي ي ن يعني لاني جربت منك يعني انا اعتقد انه بوحي عليهم ب ي ا هؤلاء الناس وبعض اقوالهم خرجوا من م ل ة الاسلام ب ا ل ك ل ي ة يعني واحد يقول لك يقول عن ه في ا ل ف ح ش وعن السفور يقول ان السفور لهم م ث ا ل ولكني اعتقد انها اقل بكثير من مساوئ الشتاء والنقاط هذا كمان بلد بصراحه وليش ح ا ا ل و ا س ي ه ان في تمام المسجد الغربه عاشر من الاول منذ الصدع ان الذي يوكل كما يقول الشاعر يقاضي السجن من ثبت الزعيم ومن ثبت الاله فان الناس احرام ر يعني, يعني جزء ح ض حريه الراي م ج م و ع ة ديمقراطيه ة تسترعي ان يسق ت ا ل ل ه ا س ربهم ونبيهم وكتابهم ويسقطوا الصالحين ح ة و الرأي من ع ر الكتاب كتاب ل ل فيش الصحابه فعرض ل على الله ي و ر وعرض ن جين وعر المشكلة عن المشكلة المسؤول شيء هذا خضائي فهذا الرجل الشريف طعم في بعض الصلاحين يقول طعم في الدين يعني انما ننظر الى موقف القران موقف حديث اوي مجرد معركه الملك هذا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يغفره في ص و ر ة ا ل ت ل ب ه انهم كانوا ي ه ز ر و ا فالراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم الملائكه ا ل ر ا ح ل ة ن ج ل س ع ل ع ا ن ا ق ه س ن س ع الناقه الرسول الله صلى ا ل ل ل و ل ه ا ل ج ا ن وقال له يا رسول الله م ن ا نتحدث حديث ا ل ر ك ن نقطع به الطريق ش ه و ن ا هزروا ظن رسول الله فما زاد رسول الله عن نبي الكريم واياته ورسوله كنتم ت س ت ه د ئ و ن لا تعتبروا ق ت كفرتم بعد ايمانكم تخيل. تخيل هذه ا ل ك ل م ة ق رجل الكرشيه شوف انا كان هربي و ن خ ر احنا في كثير مننا يبوس كان على وشك ماشيه مقتنعه ب ا ل ا س ت ا ل احمد يقولك له الخيمه ماشيه الخيمه راحت والخيمه غير ي ك ل ش عن المشع الكثيفه ا ل ذ ي يوصيها بعض المغتدمين و ا ل م س ت م ر ي ن و ا للنبي م ي ل صلى الله عليه وسلم لانه يوصيه المشع يقول لك الماشاه هو المشيخ شعبهم اشع الشابع ويروح هذه كلمه بسيطه لكن أ ن ا ف ي ن س ق ويحرشها يا خ ي من أ ر ش د الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أ ق ب ل ن ا س ل ل أ ع ر ا ر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لاقصى الناس و أ ق ب ل ن ا س ل ل أ ع ر ا ر وعلى الرغم من ذلك لم يجد إ ل ا كل الرجل يقول له اذن اصغر يقول ولا تعتذروا قد يفرقهم على ايمانهم و ا ل ق ر آ ن لما نزل لما يقول ابو بكر القاضي بن العرش منزلش القران عشان يقول والله هو من الحقيقه انهم يفرقوا او قالوهم كذبتم انكم تعتقدوا ذلك لا مجرد الهز بهذا ا ل ك ف ر كفر كما اجمعها الارثنه في كوب ا ل ف ر ي الاسلامي مجرد الهز ب ا ل ك ف ر كفر ولهذا ا ن ب ي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا العز على الاطلاق ما قالوش معيش انت ما كنتش تخطئ وكان يقف صلى الله عليه وسلم من موضوع ا ل س ب ي ه دي ولذلك انظروا ل ل ق ر آ ن يا اخي الفاضل في اخر سوره المؤمنون آ خ ر ش و ا ر حلوه من اهل النار و ه و شعارنا فعليكم كلمه ايه يعني طول ما هم ربنا في الارض ل ل ه م ث يشتموا ي من بعض شريكين كلمه بملك بليس أ د ع و ربكم يخفق عنا يوما من العذاب كل الشواطئ ت ش ق ي د ا فما كان ت ا ل ن ه ا ي ة إ ل ا انهم ت و ج ر و ا الى الله سبحانه وتعالى فربنا اخرجنا منها كي يعودنا فانا ظالمون قال اخشاوا فيها ولا تكلمون إ ن ه كان سريعا في للعباد يقولون ربنا داخلنا ف ا غ ف لنا وارحمنا وان تخلي الراشعين بص على ربك اهلهم الذي اوجب درع هذه النار فاتخاكموهم ل ها؟ سحريا لا د ر ي لا يدري أن لابد ان يفكر وان يسمع وان يتاثر وهذه هي قله صفات المنافقين واعلاها حينما وقفهم الربون في اوائل سوره الفقر بالثلاثاش الوسط واذا قال الخلاف ياقينهم قالوا انا معكم إ ل انما نحن مستهزئون الله يختلف بهم ويمدون في كثيانهم يعملون يعني يعني وحتكلم في في عن ا ل خريفه ة عدد القمر ابيض وشغلته ع وحتكلم عن اخوانه في فلسطين ن ل الأكثر ا و ان نتصرف هذه السخريه الى جمال الله والى جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ا ل خ ر ا ج الكثيره تاثرت الكثير. اسم الله ان يهدينا وليس ا يهديها ف ل ي أ خ ذ ه ا اخو العبيد المحتلف ممن يهديها الى رحمته هذه كثيره تقول احنا مش ع ا ر ف ا ل ح ق ي ق ة يعني كيف لبنات م ت ث ق ف ة ي ر ف ت ن ا ل أ ب س ا م في الشوارع وهن على قيد الحياه اتكلم على الشيئات كيف ي م ا ل مثقفات يزهدن ي الاسلام و ه م على خلق الشيئات وخذ من تذكير ذلك خذ من تذكير ابي خالد مره ك م ا ن الدين ادلسون هذا الرابط الذي ه ج م الاسلام في دوله ت و ك ي ة ا وقال له انت الوحيد الفقراء يعني سوف تسمع ا ل ع ش ر من ش خ ص ي ة الناس باذن الله سبحانه وتعالى واتمنى فيه وهي فاقد كل ت ط و ى وفاقد كل وصف لحقيقه الوصف فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا ل ت ع ت ذ ه و ا قد س خ ر ك ه واحد اثنين فهل موضوع على ذلك ولهذا لما كان فيه و ا ش د مره هذا الرجل الشقيقى فعندما ان القران أسراب الشريفة البخار اللي ي هو ا ل خ ا ر ل ش ركب ي صحيح ف هذا احترام بشريف ا ل ذ هو, هو د ابن وأشبعت البخاري كلها ذلك على ي ج م ل لهم ن ا ا س م غ ف ن ع ن ه تستطيع ا ن تسني م الفعل ي ن د ه إ س ا ل ع ق ل ي رجل ع ق ل ي ي س ي ع ن ي ا ي نحن ه ل ما ح ي ث كلمه ه ذ ا ا ل ج ه ا ل ح ق ي ق ي لا يملك الا ان نقول لكم الله حقا هكذا واذا ا قصدهم ا ل ف ع ي و ن ا قالوا السلام وباحسن لك ح م ا كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعرف إ ن كان النبي لا يخطب ولا ي ق ر أ عشان يبقاش لا اجلد ولا اشعر ولا على الحرم الهها امهم ربنا نصري له لذلك ا ل إ س ل ا م ثم ن ق م ر عاده قرانيا على الايم وعلى ا ل ش ا ك ل ت ه فكان يقول له ما ياخي محمد إ ل ا من كتبته ي ت ك ل م عن اين ا لو ن ب ي عليه صلى الله س ل م ان ي بصيح لديك انت بقايا على الهجم لو لديك أن ا حب للنبي لديك ديكال على سفة أمدية حتى سبيها نبيله نفسه م الايه ن أن ت ك ل ل م عن ع ا ا ب ن س ت ه ا د ي الارقام العثرات اللي هما معاهم ف ص ا ئ ص لمباراه الاصدقاء يبحث ا ل ا خ ا ا ل هو يتكلم ع ن ه عن هم العباد الشافعي انما الناس ي ت ك ل م عن النبي يعني عرف و ح م ا مع خلاف كده رد كده محمد اللي ك ذ ا و اللي ك ذ ا و اللي ك ذ ا و اللي ك د اتباعه اللي كده فرد العشره ا ي ص د ر ي ما يلي محمد الا من تشكله فاماتهم الله في بحمد و ت ع ا ل العلماء ايش هو انابه ع ا ق <تصفيق> و ل والانبه ا على فطره قلت شدخلوه تمنوا على ا ل ش ر ي د ه ه ل ا ء فاصبحت وقطلق وطن ا ل أ ر ض هذا الحديث للبخاري ومصر فاصبحت وقطلق وطن ا ل أ ر ض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منهم هذا الشروط عن صاحبنا س أ ل ك و ه يعني هم البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم رحمه و ا ص ح ا ل ه م ا ن هم فيهم هذا الكلام راحوا ح ف ي ن ق ب ر ونبشوه ه و ل ه ه وارضى ا ل ا ر ا ض فحفروا له صفرا س أ ع م ق و ا فيها سهوله صفرا ا ش ر ي ر وزدنوه فاصبحت أ وقبل فوقه الارض فقالوا مثل ما خابوا ل ل أ م ن الزكاه بمحمد واصحابه لما هرب منهم نبتوا عن صاحبها فالقوه ف ح ق ر و ا له خبره لماذا اجدوه فاعمقوا له ا ل خ ب ر أ ا ك ر و أ ك ث ر ودفنوه ف أ ص ض ح وقدروا رسوله فعلموا انه ليس من ا ل ن ا س فالقوه هذا الحديث البخاري و أ ي ض ا في مسلم من طريق سليمان باذن ا ل ب ذ ر عن ب ذ ي ر الابدان عن سنن س ل ي م ا ن ك ف ت خ ي ل هذا ايحاء واحد اجتهد أ ب ن نبي الله ص الله عليه و ل م فقد ده لا ش ن واحد يطلع على صله ا ل و ه طب وجماعه المخترعين دلوقتي ب ا ل ن ذ ي ربنا بيعملوش عالم جنه عشان حدثا دلوقتي مفيش ا رجال يدرك ع ي ا ل ي ن يعني واجب الاف ا ل م ش ي ل بنو من صحبه لو نمى هذا الى مكان واحد من الصحابه لكان لو صار إ ل ي ه م ل ا ث الاميال واتضع حتى ياتي بدمك في حقيقه لكن نحدد نما إ ل ى إ ب ن ه من الصحابه فلما نفع يدريب عيشا وهنا انتهى الله سبحانه وتعالى انما عمر بن الخطاب ذ ه ل مره واحده فولدت انا نفسه مره الى وحد النبي ا ل ى الله عليه وسلم قال لا اطيع هنا منه مشكله الى م خليفه حدث هذه مشكله حكم ا ل ن ه ي صلى الله عليه وسلم له بشكل الله كده طيب يقول بعضه راحه على أ ن يذكر من الطبيعه انا حقل كذا كذا كذا او رد ان اخذت المراه الملكه ل أ ن ه ما ر أ ا ي ن أ الا كذا وكذا كذا كذا بعضه وكانه عمر صارت عليه ا ل س ل ن م عمر كانت المحليه حيث الشرك المرتفع الشيخ رضي الله عنه ورضاه انا اتروح ان عمر عندي مشكله في غدرته فلا اسال احد حقيقه شخص ينهم وقع كيف م ض ا ن ق ل ي و ا بل دخل ابي سيئ وقع بل هو رمضان فتخيل الوحي يرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء واحد ر ع ض ا ن الشعبيه يعني سمع اسمه من الوجود بالقوله انما ي ا د ي ن ا القوه دائما ي ب ت غ ل و ا ل ن ا س ا ر ف لو ف ق ر ت مثلا أ م ر ي ك ا ليه ت و ح ن ا عند ا ل ش ع ب ة ربنا ناخذهم اجر تحولوا ل ى اهل ولا ح ص ل في الغنى ل خ ذ و ا دوره كانوا صبحا يروح ع ل ي ه و ع ح د اخر مربوطين عليها ا ل ه ا الفرعونه و إ ذ ا كان م ع ه من حكايه الرياش و ا ل ت خ ر لما هل نفذ اخذ الغدر عقل واحد من زرعيا المنجانيه من طوك جبل ق ر ي د ولما م ر ا ي ن تخلص بعضة الشناب فيش ه ي ه تلاقي ر فيه واحد طالعنا في ا ن أقول عمل م ا ت ل الشنات ف اكبر ش ن ا ت يخش فيه و س و ع ه شينس خلط حياتيه الشنب يوقف علي ا هذا ل ش ن ا ت ويقولك ي ق ر ع ه قلب هو ض ر ا ل ح د ي ث فخليك انت تخليك شاربه ربيع العلم عشان تتصرف اللي يدورها بطلع بيهم طلبته كده او عنده ومواقفه كده مش عارفه و د ه مش عارفه كده مش عارفه كده مش عارفه كده ي ش عارفه ك ه مش ع ر ف ه كده مش عارفه كده مش عارفه كده مش عارفه كده ا ر ب و ر ع الشباب ناجح ي ط ر ح عشان ا ك ر ه بيحتاج ضريبه الاحرف لان زي هذا هو ا ل ل ب ر مش شاريع ل ه ذ ا لو ما بيتقرع حين يا اخي ا ل ج ن ا د ا ت كلها حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا سخط جمال لا عقل له بامر الله سبحانه وتعالى جلس رجل اخان رسول الله صلى الله عليه وسلم انت أ ا خ ي الاب ينمو الى مساملك ان روحه الشتم والمطعم من نفسك فالولد دايرتك ورجوله تحقق ج ذ ن ك وعيش تراقب شوارع الدنيا عليك زي م ش ت مرويا ممكن يا عميش الله تعيد الحقيقه يحبك فلما غلب النبي ل ه صلى الله عليه رب. ربه وسلم ولئن سالتهم يقولون اننا كنا نخوه ونفعله قل اجلاء ولاه امور رسوله ك ن ت ا ل س ت ه ز ئ و ن ا لا تختبروا قد كفرتم بعد شمالكم ان, إن نعفو عن طائفه منكم وعذب ق ط ا ئ ق ه ويخفهم القران بالاشرار لانهم ماذا خ ا ب و ا ل ي اقشاد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ا ل إ س ل ا م يتشوف ويتسبش الاسلام يشد السد جديدنا لشفنا عمر ما خطبنا مراجع يقولك انا عايز بقى ي ا ع ي انشان في الامر ب م ع ر و ف ن ع م ه و ي ن اللي و و ض ح و ا ح ت شجره و ح ن ا ي د ي ر و على اسماء وقال له هدفه غير عبده وقالوا اشتروا انت ش ف و ا اشتروا والاوصف صحيح ن ت اللي خلقتني توضحوا لامام المؤمنين تشوف الاسلام ل ل س ب ت ولكن الله يرد أ ان يذكر الامينه استهزاوا واستكبروا في دين الله تبارك وتعالى وهذه الامه اخشى والله, أخشى والله أخشى علي وعليكم ان يتحقق بها قول الله وحاط بهم ما كانوا ي ه يستهزئون ل و م ما تتكلم كلام ي خ ي س ك من النيه والله هذا حكم الفقلاء على مدار التاريخ وحكم قران الله سبحانه وتعالى مثلما يشتت ان زي ما وصيتوا لو كان أ ا ل ه م و ل أ ن النبي ت أ ك د يا رسول الله ما يهزره ولا يتحكم الكلمه ا كانت ل ا ح حتى ا ل ه ض ا ر خلص ولذلك لو اقولك النبي صلى الله عليه وسلم مجرد نصحات للحظات ابتسموا ابتسموا رأوا تتاكد لما ر أ و ا ر ف ق ة ت ساخن لمسعود لما كشفته في البال و ا و ل على الشجره وضحكوا قال لهم لا وراوا معهم ت ح د ب و ا ا ت ع ذ ب و ن من ر ف ق ت ساخن لمسعود ت ت ح د و ا في ا ل ت ر ي خ على ر ف ا ل س ا ك ل والله في انها في الميزان عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة لاثقل من قبل أ س و د ف ش ن كل واحد يقف عند حدوده ويعرف نصف كويس مش مساله ان انت تاخر كده الحق ي تلك معيني شفت الاداب ح ل ل ي ت ر التي وضعتها لنا سوره الحجرات ولن اتاذن من نساء ع ي م ان يتم خير منهم ولتلمسهم ا فسقوا ولتنسوا أنا و ي راقين ح د اذلت حال ل المؤمنين ا ل اعزه على الحبيب ا من واشدة. واشدة. اجل النبي وصف لهم هكذا مو موضوع السخريه ي خالص يقولون هم اخر ش و ا ر ه م أ و ج ب ا ل ق ر آ ن والنار اتخذتموه ذكر مهاردة كمعنا عمليين يتقال ن يتجبكي من م م ويقال ي ل سخريه ا ا ح الحسن ح ا ة عن ب ن سركم ا وصلاحة ل ذكر بايت إ إ ن ه ا ص ن ى عن النبي صلى الله عليه وسلم ن س أ ل ه عدم اسباب الثوب وفيها كلام كبير على الوجوه ولكن كثير من العلماء د خ ل و ا في هذه ا ل م ع ر ك ة ا ل ق و ي ة في م س أ ل ة ه الاسباب قيل لم يكن ب ا ل خ ي ة ل ا تخيل حركت موجودات كبيره في حلقه كلها ك ذ ا وتريد الخيلاء انت في النار تخيل شو الاسلام والاسند ليش واحد يقولك ك ر ب ي ة و ا ل ط ي ا ر ة و ي س ي ر الشكل و ا ل س ل ن ا ت و ا ل أ ج ا ن ب يا اخي في ايه خ د ا ن ب إ ن ه ا سمله النبي صلى الله عليه وسلم توحي بنشانيها و ل م حد يسالني ق ل ج ا ن بتم تحت خرمس الارض مش ي ب ق ى يسالني احد يعيد كوره لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا و ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا د ه لا لا لا لا لا ك لا لما تخيل يقعد محمود مش محمود على سنه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن شناب ا ل ق ع ه ل و ح د من ا ل ص ح ا ب ة بصراحه واحد ل و من الصحابه في قراه ايه خ م س وستين س ن ة لا أحد عشره وثمانين عشره ا ن ي ن اسمه عمي بن ز ح م خمسه رجل وانا متعامل ش ي ف يقول هذا الغلام هذا الرجل ه ق و ل أ ن ا نفسه طرف يتيم ستوجه امه رجلا يسمى ج ل ا ل ا ب م سويه والجولد ده خبابه السيف انفخ ر ل ي ه ورفضاه و ش ف ر ض و ر ع ا ه ويعني انقذوا اهل الفقر ا ل م ط ح ك وخلابه واحد يلبس وعجل فقر اظن مافيش و ا ء المفروض لهذا الرجل اكثر من فقر لان ربيعت سنويه نعمتك المهم تقطعوا الحقوق ناتجه ش ا ي ف ي ق و ل ك م ان شاء الله من نصف الليله الجلس الخامس ودلفين و ث ل ا ث ة ب ت ح ل د كده كيف ا ل م ر ض ب ي ش ت و ا في هذه ا ل ز م ة عماله زوجها في الطحان و ي ش ي طويل ل ا يتخلص ابدا عن الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيتخلص اتخلص يقولي الثلاثة شو استدرى الشارع فيه مرة مدد لو في كل ليد سمك الواربع ش ر شقه يحن سنه خمسين شمس يجروا يطيروا في صلاه ا ل ت ر و ي ح شايف موسوعه وبيكفي ان ا ل م ق ب ل لما يحتسن احنا نقرا ل ح م د لله وصل للصبح ويبتسم علينا كان الولد متخدر عن الصديق ورد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ي م من ا ل أ ي ا م رحشته ا ل م ل ح م ة الذي صبره ب ا ح و ف ا ل ن ه و ش في التاريخ عن مساله ا ل ك ن س ا ء على فيش العسره حينما صور النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ج ن س ا ء ا ل ن س و ا ل تقل ع ا ل شويه ا ل كده وتجري على النبي تروي الزواج السنه فحط شيء لاكتساب ا ل ز ل ا ولذلك حتلاقي كل سؤال على م ر ا ر الله عشان الساعه يجي خمسه وثلاثين الف مره من كل شهور هو الزلازل عايشه ل يعني حتى حد... حد حدثتني هو سهل شكري الا ا ل ط ي ق إ ن من ا يتاخر يعني فالذباب القيته في شكر النبي صلى الله عليه وسلم طواعيه فالولد الشافي لم ت ك م في فزه الا حمدي وعظماني وكذب عبد الرحمن بن عوف وابو بكر جيد باللي عنده كل ماذا فرقت لانك ابقيت لهم الله ورسوله وامر ملحمك انفاق الشمالي يقول على حاله س ا ر د مدح عمري ا ل ع اسوا ربع سنين من ثلاثين سنه فيجيبه يقول لك اللهم اتخطب مني يا رب يعملوا كده المحب يعينه يعني سند بس اراد ان يستثير حميه الفلاسفه السويس ساله انا شفت وشفت وشفت فقال له الفلاسفه لو كان محمد صادقا فيما يبتغي من النبوه ما نحن اذن اشروا من الحميه يعني الواد أ ن ا ح ا س ف ي ه الكتب في بيك به اي ح ا ج ة بقى يعني ك ل ت الوقت لكن أ ن ا لا اعتقد أ ن ه م ورقه بالسن في ا ل ا ح ت ر ى اللي حصلتو لما رايت لاي سن بعد النبي صلى الله عليه وسلم عم ايه قال له ما كان على ظهر الطرد ورجل أ ح ب بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الي منك ولكنك قلت ك ل م ة لو ك ف ل ت ه ا لو فكرتها لطرحتك ولو أ ع ط ي ت ه ا كنت أ ن ا ن م ي وكنت الله ر س و ل ه فانا دائم اخبر النبي تكن على بدينه من اميرك ت و وغلقون أهل يعني هو هو انما ط ب ا شمي ن ي هو خاط ت ا ر ت قضيه الولاء والبراء في مساله السخريه ة للنبي صلى الله عليه وسلم فجرى عمير حكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما حدث ورحم العلوم الي بجنازه راي جد ا ر ن الخلق مره قال الامام قال إ ن س ا ن ع ح ا منك عمير بن سعد قال كبروا ا ل ص ت ا ه والله ما قلت هذا يا رسول الله يا حرمه الصلاه اضعف انا تعرف غيمه في ا مذنب عشر بن يوتوبر والنبي صلى الله عليه وسلم ينزغ الى روايه لا وجه الفسد اشتقا بالدبب وبدات الدموع تتحفر مع يد البدب فيقول و الجلاله ا ع ل ا يا رسول الله والله ما قلت لقد فزع هذا فلان فزع عليك قولي وقلت ذلك خرابا ا ل م و و ع رسل الرحله ل ن ه ب م ع ر ل الاشراق وقناه القران يعني تعال تعال تعال اعني ن ا د ل ق ر ا ن ت ع ي السماء فالمهم الجلاله لن يملك عمير نفسه الا وهو يحيي قال اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت فيه اللهم أ ن ز ل على نبيك بيان ما تالمت به لحظات ت ق و رسول الله ل ع ب ة فنعلم الصحابه الالهه الواحده ب د أ الفلان يجد ي د ة بدل فتعلم نفسه يعني عريس اللي هو كش وخاب وليله حائط جاء عهد يجد المراه لقب ا ل ا ز ر م وطمش النار ب ش الشيخ قال يا قلبي ايه ايه ايه ايه ق ايه ل ايه وسلم ا ل ل ه ايه ايه ايه ايه ا ي و ايه ايه ايه ل ك ايه ايه ايه ايه على ذلك ايه ا ل ه ايه ل أ ايه ل ل ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ن ه ل بل اعتذروا قد شكركم بعد ايمانكم كالمؤمنين فما عشق لك في ع ن والله لو تصفق عيسى مع اصحاب التقارير وتطلبها لا كالمؤمن فلانه ك قال ذلك هناك القران و عنه هذا الاذان ي ح ب و ن ل أ ن ه ا قالوا ولقد قالوا ك ل م ة الكفر وكفروا بعد اسلامهم ل إ و م ن و ا بما لم ينالوا وما ن ق م إ ل ا أ ن أ غ ن ا ه م الله ورسوله من ف ض ل ف إ ن يتوبوا ي ك خ ي ر لهم و إ ذ ا تولوا يعذبهم الله عذابا ا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا بصيرا في هذه ا ل ر ح ظ ه قال الجلال قال من اتوب يا رسول الله صدق اولاي و ك ذ ب م ا فالصحابة آموا عميل لغسف عميل دفاعك عن رسول الله ل ل ح ظ ة يجعل ا ل ق ر آ ن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق النبي أ ذ ن عميه فيقول له برت أ ذ ن ك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك. ربك في هذه الرحظة أ س ل م الصلاه وحقنا إ س ل ا م ه وعلا قال بل ا أ س و د يا رسول الله وكان ك ل م ن ف ق ر أ ح ل ى قال له ج ا ز الله ر م ي ر عني خيرا فقد انقذني من الكبر واعزف رقبتي من النار ي يسل فاريك ثاني ليه عليها انشانا كما هنا وقال قالها شو تفهم وهم لهم بعمله ترزع اتفرد بقى وحكوه وهجدها فهو و ا ح د المسلمين يعملوا كده لانه ي ل ز م يقولوا علي ولو ل ما حلقتش تعيقك يا رب هم تظاهر يعم هم ملك ه ت ب غ ل ك على الضرب هو الاخر انما هو ذا يعني فاقنعكم ي رب سبحانه وتعالى أ ن التفيق ل م و ض و ع السخريه في دين جهل ا ل ا س ت ه ا ز ا ء من ش ع ا ر ا ل إ س ل ا م من ا ل م ص ب ح ي ن من المحاسبات من شؤونه النبي صلى الله عليه وسلم المساحه واحد مش عارفه حدث الجباله قبل تبقى خبزه من قبل يعني ي ع ر ض ن الناس كل ما تسمع حاجه زي كده ضعفوا ا ل ل اللي للنظرية كانت ي الذين ا ل م ع ت ا ا ب ل ن س المكان ن ممتبت ج ن ة تيس ب المزيد و أوروبا ن في يجي تتساءل ما ا لم س ع مع موضع علومك بيعيثوا الناس كتيرون على、عمهم. يغفر اهل ل الكروب ويغمس الذبابه المصباحه ه اللي م ويقعد بالموضوع باسم ل الكروب سلاما بكل ما قاله رسول الله صورية ح فلقد ا أ ل ف عن هذه واسلف عن الصحابه و ا ل ل ي ل و ا ل ش ب ا د والنقاب و ا ل إ س ب ا ب وما إ ل ى ذلك حتى لا تدخل نفسك في هذا المعطر وفي هذا المنزلق السحيق الذي نهايته أ ل ن يخرج المسلم الذي قال لا اله الا الله محمد رسول الله من الاسلام يمتلك منه الكليه هذا كلام الله كلام النبي كلام الفقهاء مش س ن كلامي إياكم وإياكم ان تتخذوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ل صار شخصيه من الضارة رسول الله بإيه فتطورة ا ن 私い考えた。 الله ولا اللهم, جرحة من اللهم انزل ل رحمتك ومصدرك على اخوانك المجاهدين في العراق وفي تقسيم وفي ابوانك اللهم انك تعلم ان لنا اخوانا قد مسهم الطر وانت ارحم الراحمين اللهم رد المسلمين الى دينك مرضا جليلا اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم اجعل مرضانا و ا خ موتانا ارض عنا ديننا ولا تدع عنا غ ر لنا وارحمنا واثق بخبراتك اعداءنا اللهم ارفع موتانا ن اللهم لا تشفع لنا من كل ذنب وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكثيرا د ع ي ء ه م فيهم سبحانك اللهم ومشركهم ن ي ي ب السلام و آ خ ذ دعاءهم بن الحمد لله رب العالمين ا ت ذ ك ت و ن ما اقول لكم واقولوا وادعيك الله ان الله غ ف ي م بالعلاء س و ح ا ن ك اللهم ارحم بك شربا كريم انت استغفرك واتوب اليك ل ز ا ك م الله خيرا على شؤون الاسماء لا تنسون من صالح دعاءكم